بسم الله الرحمن الرحيم فضل الصبر على المصيبة ألقاها معالي الشيخ محمد أب محمد المختار الشنقيطي أضوهية كبار العلماء استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر والثواب لمن احتسب البلاء والمصيبة عند الله عز وجل فيقول معاليه والمراد بذلك بيان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجر والثواب لمن احتسب عند الله عز وجل البلاء والمصيبه إذا نزلت به والمصيبة تكون بفقد الولد والمال وقد تكون في النفس وقد تكون فيما يحب الإنسان من عزيز وأخ وصديق ونحو ذلك وقد بين الله تعالى أن العبد المؤمن يبتلى في نفسه ويبتلى في أهله وماله وولده وحبه ويبتلى في كل شيء وأن خيار الناس من احتسب الأجر عند رب الجنة والناس ووثق بالله جل جلاله والله لا يخيب عبده فمن أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه عن الله عز وجل أنه قال أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له فنسال الله عز وجل أن يعيننا على إحسان الظن به على أتم الوجوه وأكملها وعظمها أجرا عند الله واجزلها ومن هنا يرد السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في تسليه المصاب وجبر خاطره وذكر رحمه الله هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسليه المصاب بولده ولا شك أن الإنسان فتن بمحبة الولد وقد ذكر الله في كتابه أن المؤمنين سألوه وضرعوا اليه ان يهبهم قرة عين وان يجعلهم للمتقين اماما كما قال سبحانه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما وبينا ان هذه المنحة الربانية والعطية الالهية وهي نعمة الولد تمنوها على أتم وجوهها وأكملها أنبياء الله كما قال سبحانه عن عبده زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب فبين أن الأنبياء سألوه وضرعوا إليه سبحانه أن يهبهم الذرية الطيبة ولا تطيب الذرية إلا إذا كانت صالحة تطيع الله ولا تعصيه وتتق الله وتخاف منه سبحانه وتعالى فإذا رزق الإنسان هذه الذرية فإنه يفتن بحبها لأن النفوس جبلت على ذلك وهذه المحبة أصلها رحمة من الله أو دعها في قلوب عباده ولذلك يتأثر الإنسان عند فقدهم بسبب هذه الرحمة التي اسكنها الله في قلبه كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دمعت عيناه وسئل عن ذلك عند فقده لابراهيم قال عليه الصلاه والسلام رحمه اسكنها الله في قلوب عباده فاذا اراد الله ان يختبر عبده ويبتليه فان ابتلاءات الله عز وجل واختباراته تكون باحب الاشياء الى الانسان واذا عظمت منزله العبد عند الله وارتفع مقامه فان الله يبتليه باعظم الاشياء واحب الاشياء اليه كما ابتلى الأنبياء والرسل وخيرة خلقه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يشير إلى هذا المعنى أشدكم بلاء الانبياء ثم الأمثل فالأمثل فإذا جاء البلاء للعبد لا يأتيه بما يحب بل يأتيه بما يكره وإذا جاءه فيما يكره جاءه في أحب الأشياء إليه فابتلي في ولده وابتلي في نفسه ويبتلى في جسده ويبتلى في ماله ويبتلى في كل شيء فإذا ابتلي في ولده فإن البلاء يكون أليما ووقعه على النفس الشديدة لأننا رأينا وسمعنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وما قص الله في كتابه عن أنبيائه وخيرته من رسله أنه تفطرت قلوبهم لفراق الأبناء كما قال تعالى عن نبيه يعقوب وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناهم من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد ابنه الذي أحبه محبة دينية شرعية مع وجود المحبة العاطفة المبنية على العاطفة من محبة الوالد لولده فقد ابنه يوسف عليه السلام وهو يعلم أنه سيعود إليه ومع علمه أنه سيعود إليه لأنه أخبره بالرؤية وعلم أن ابنه سيؤول إلى أمر عظيم وأنه سيؤول إلى مقام كريم ولذلك قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فهذا يدل على أنه كان يعلم أنه موجود ومع هذا فقد عينيه من شدة البكاء وكذرة الحزن وشكا إلى الله ما يجده ففراق الأبناء عزيز فإذا كان هذا النبي يفقد ابنا سيرجع إليه فما بالك بمن فقد ابنا لا يرجع إليه فالمصاب أشد ولذلك كان من, أروع من أشد ما يكون ومن الروع العظيم الذي ينزل على الإنسان أن يفقد حبه وولده وهكذا الأم حتى إن الخيار والصالحين كانوا يبثون ويقولون ويذكرون في مثل هذه المصائب والفجائع الشيء الكثير ومن أروع ما ذكر في الرثاء والفقد من الشعراء ما كان في فقد الولد حتى إن قصيدة أبي ذؤي بن الهذري الشاعر المعروف الذي كان في زمان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وكان من الفرسان المشهورين رضي الله عنه فقد أربعة من ولده في الجهاد في سبيل الله وكانت قصيدته في فراقهم شديدة حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية وغيرهم من الصحابة كانوا يتمثلون بها وهكذا الخليفة أبو جعفر المنصور لما فقد أخاه أبو العباس السفاح الخليفة من قبله قال التمسوا لي من يحفظ قصيدة أبي ذؤيب الهذلي وكان بنو هذيل افصح العرب وباديتهم أفصح البوادي لسانا وهذا معروف ومشهور ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود فقال أبو ذؤيب في أبياته المشهور يخاطب زوجته أميمة أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع أما لجسمك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع فقلت لها أما لجسمي إنه أودى بني من البلاد فودعوا أودى بني وأعقبوني حسرة وعبرة لا تقلع ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يجزع وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا اتضعضع وإذا المنية أنشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع وكانت من أروع القصائد لشدة الحزن بفقد الولد ففقد الأولاد أمره عظيم ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله النساء وقالوا يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا يوما تحدثنا فيه فقال اجتمعنا يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا فاجتمعن فلما اجتمعن ذكرهن بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بفقد الولد وقال ما من امرأة يموت لها ثلاثة لا كنا لها حجابا من النار قالت امرأة واثنين يا رسول الله قال واثنين وهذا يدل على شدة الأمر وأن المصاب بفقد الولد أليم وفي صحيح الترغيب أن رجلا من الصحابة كان يغشى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحذر معه ولده وكان يتعلق به الولد ثم إنه فقد هذا الولد فمات فانقطع عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن حتى لا يتذكر ولده ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبروه فجاء إليه فعزاه ثم قال له ايسرك أن يكون لك في الدنيا تتمتع به أو يكون لك في الآخرة كلما أتيت بابا من أبواب الجنة تلقاك منه قال يا رسول الله يسرني أن يتلقاني في الجنة والأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجزاء عند الله عظيم وأن الثواب عند الله كريم لمن احتسب عند الله في أي شيء يفقده خاصة إذا كان من الولد ومن يعزه من فلذة كبده وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله رجل عن حال الآباء مع أبنائهم حينما يفقدونهم كما في الصحيح فقال عليه الصلاة والسلام أولئك دعاميص الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بيد أبيه حتى يدخله الجنة والدعاميص هم الذين يكثرون الدخول على الملوك وإذا دخلوا لا يمنعوا وهم الناس المعروفون عند الملوك وأهل الجاه فإذا دخلوا لم يمنعوا فقال صلى الله عليه وسلم أولئك دعاميس الجنه أي يدخلون في الجنة ويذهبون ويأتون دون أن يسألوا ودون أن يكون منهم أمر يضيق عليهم فيه لعظيم مكانهم وشأنهم حتى يأخذ الواحد منهم بيد أبيه في المحشر فيقوده إلى الجنة فهذه كلها سلوة للعبد المؤمن الصالح الذي آمن بالله ورضي بقضاء الله وعلم أن ما عند الله خير من كل شيء وأن الله يعوضه عما فقد إذا أحسن الظن بالله وقال هيلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الجبار ذو المنني فلا أمن من الله ولا أكرم من الله وأي قلب انكسر وهو يؤمن بالله جل جلاله ويتوجه إلى الله أن يجبر كسره وأن يعظم أجره إلا فاز بما يرجو وزياده من كرم الله عز وجل فإن كرم الله عظيم فإن العبد إذا أصابته المصيبة ليس في فقد الولد ولا الوالدين ولا غيرهما أي مصيبة تنزل بالعبد فتضيق بها نفسه ويضيق بها صدره فيتوجه إلى الحي القيوم ويتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ويسبح بحمده إلا جبر الله كسره وأعظم أجره وأحسن الخلف عليه وهذا الحديث شاهد من هذه الشواهد حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا فقد ولده سأل الله الملائكة وهو أعلم بحال, بحال عباده فهو سبحانه عليم بذات الصدور وعليم بما كان وما يكون وما لم يكن أن كان كيف يكون ولكنه يسأل تشريفا وتكريما وإظهارا لعلو مقام هذا العبد بالإيمان لأن الصبر منزله عظيمة تعلو بقوة الإيمان فإذا كان الإيمان قويا كان الصبر تاما كاملا فيسأل الله يقول لملائكته قبضتم روح ولد عبدي فلان فيقولون نعم هذا يدل على أن البلاء عظيم لأنه وصف هذا الولد بهذه الصفة وهذا يدل على أن للأولاد منزله عظيمة في قلوب الآباء والأمهات إذا قلنا إن لهم منزلة والشرع ينبه على هذه المنزلة فهذا يراعى في التشريعات والأحكام ولذلك يراعي القاضي عاطفة الوالد لولده فلو أن شخصا أعان شخصا على أذية وكان المعين والدا يعين ولده فانه ليس كما لو أعان غريب غريبا وكما لو أعان صديق صديقا لأن العاطفة من الوالدين تدفع وتعمي وتصم ولذلك بينت السنة هنا أنه فلذة كبده وهذا يدل على عظيم الفتنة ويعبر بالكبد وتألمها وانصداعها عند المعزة والمحبة والشوق والحنين، ولذلك عبر بهذا التعبير المعروف في لسان العرب، كما قال الشاعر وهو الصمه بن عبد الله القشيري من فرسان التابعين وكان من قواد الصحابة في الجهاد في الشام، قال قصيدته المشهوره وفيها يقول وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي خشية أن تصدع. فالشيء إذا أحبه الإنسان وأعزه أسكنه في في فؤاده وفي قلبه وفي أحشائه ولذلك تعبر الأم والأب بأن الابن في أحشائها بمعنى أنه سكن روحها وسكن جسدها كالروح التي سكنت الجسد فلا يمكن أن ينفصل عنها ولا يمكن أن تنفصل عنه وهذا كله إشارة إذا ما وضع للأبناء من المحبة وهذا يدل على أنه ينبغي للولد أن يتق الله في والديه وأن يعلم أن الوالد إذا قسى والأم إذا قست أن هذا من شدة الحب والعاطفة ولا يستطيع الإنسان أن يتهم والديه فهذا رب العزة والجلال يصف منزلة الولد عند والده بهذه الصفة ولذلك من شككك في حب أبيك ومن اساء ظنك بأبيك فقد خانك وكذب عليك وأساسهم وراسهم إبليس لأنه يحرص دائما على أن يفسر تصرفات الأب بأنها تسلط وتجبر وأذية ولكن الشرع يبين أنها محبه تعمي وتصمي وأنك في حشاشة قلبه وفؤاده وأنك في منزلة عظيمة ولذلك لا يستطيع أن يجزي الولد والده ووالديه إلا أن يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل وأن يكثر من سؤال الله لهما من خيري الدنيا والآخرة فمحبة الوالدين لا شك فيها ولا مريا ولذلك يمكن أن يشك الإنسان في محبة الناس لكن لا يمكن أن يشك في محبة الوالد والوالدة وما حرص الشيطان على شيء بعد إبعاد الإنسان عن القيام بحق الله مثل حرصه على أن يبعد الإنسان عن بره لوالديه بالتشكيك والتخوين والتكذيب كانت المرأة يقودها قول لها أبوها اني اخترت لك فلانا فتقول سمعا وطاعة لأنها تعلم أن الأب لا يغشها وأن الأب لا يكذبها ولما ملئت القلوب والعياذ بالله ممن لا يحسن النظر في حقيقة الوالد مع ولده أصبحت البنت تشك في أمها والاب والابن يشك في أبيه والابن يقول أبي دمر حياتي ودمر مستقبلي فإذا جئت تنبش عن هذا التدمير وجدته كان يأمره بالصلاة وكان يضربه ليقوم إليها أو ينهاه عن الحرام أو ينهاه عن الآثام حتى, حتى أساء الظن به والعياذ بالله فهذا كله بسبب البعد عن هدي الشرع هدي الشرع ينبه الناس بهذه الكلمات وهذه الأوصاف فالله لا يجامل أحدا وهذا الوصف من الله جل جلاله الذي وصف نفسه فقال ولا ينبئك مثل خبير ولو كان الوالد عدوا للولد ما جامل الله والدا في ولدي ولا ولدا في والدي ولذلك قال تعالى والله أعلم بأعدائكم فجاءت نصوص الكتاب والسنة تبين أن في قلب الوالدين من الحب للولد ما الله به عليم فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا كل ما قصرناه في حق الوالدين وأن يعيننا على إحسان بهما والقيام بحقهما على الوجه الذي يرضيه اللهم اجبر الكسر وأعظم لهما, لهما في ذلك الأجر المقصود أن الله تعالى وصف الولد بهذه الصفة الولد يشمل الذكر والأنثى يشمل الذكر والأنثى ولذلك قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين أما الإبن فخاص بالذكر والبنت خاصه بالأنثى قبضتم ثمرة فؤاده وصف عظيم لمنزلة الإبن والبنت في نفس الوالد والوالدة لأن الله هو المطلع على الافئده وهو المطلع على الضمائر نعم إذا صاح أبوك في وجهك وضربك فعلم أن وراء هذا الضرب وراء هذا الصياح قلبا يحبك وأنه يريد لك كل خير وأنه ربما من شدة العاطفة أنه هذه العاطفة تعميه وتصمه، لكن لا تستطيع أن تصل إلى قرارة القلب فتشك في محبته وإرادة الخير لك ماذا قال عبدي مراقبة من الله جل جلاله وفيه دليل على أن البلايا إذا نزلت بالعبد ينبغي عليها أن يراقب قوله وعمله فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن يري الله منه خيرا وأن يسمع الله منه خيرا أسعد الناس في البلايا من إذا نزل به البلاء وحلت به المصيبة وحاط به العناء قال خيرا وعمل خيرا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أبي سلمة وقد قبض فسمع الصوت قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا إلا خيرا إن الملائكة تؤمن على ما تقولون الحديث فهذا يدل على أنه عند نزول المصيبة يقول الإنسان الخير إن لله وإنا إليه راجعون لعله أن يكون من الصابرين يقول ما يرضي الله كما قال صلى الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضي الله ويعمل بما يرضي الله وهناك أمران اوصاك الله بهما في البلاء الصبر والصلاة أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر فجاءه الخبر بوفاة ابن من أبنائه فنزل من على الدابة وصلى ركعتين ثم قال انا لله وإنا إليه راجعون عملنا بما أمرنا ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة إذا نزلت المصيبة يتوضا الإنسان يصلي ركعتين يشكو إلى الله أمره ويبث إليه حزنه والله سبحانه وتعالى يثبت اولياءه وأصياءه فلا يقول إلا خيرا وصح عنها أيضا أنه لما جاءه الخبر بوفاة أخيه قثم بن العباس رضي الله عنهما فعل مثل ذلك أيضا فهذه السنة أن الإنسان يقول الخير مثل انا لله ناله راجعون للاسترجاع ويعمل خيرا كأن يصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأن ياجره على المصيبة وأن يحسن له الخلف فيها فهذا كله من توفيق الله ومن دلائل حب الله للعبد وإذا أرادت عيناك أن ترى العبد الصالح الذي اصطفاه الله واجتباه فانظر إليه إذا نزلت به المصيبة وحلت به النكبة هل يتسخط هل يتفجع أبدا تجده ثابت الجنان قوي الأركان مشيد البنيان لا يقول إلا خيرا اسوه وقدوة خاصة إذا كنت في بيتك وأسرتك ينظر إليك قدوة فحينئذ يكون الأمر أشد كالوالد أمام أولاده والأخ الكبير أمام إخوانه يصبر ويصابر ويحتسب ولن يرى من الله إلا خيرا لأن أقوال العباد محفوظة حفظها ملائكة كرام يعلمون ما تفعلون لا يغشون ولا يكذبون ولا يغيرون ولا يبدلون قالوا حمدك قال الحمد لله والسنن يقول الانسان في البلاء الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار واسترجع قال انا لله وانا اليه راجعون هذه نعمه عظيمه من الله على العبد اثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه لما فقد ابنه دخل عليه احد الاخيار والصالحين وذكره بقصة سلت وعزت رحمه الله مع أنه كان من خيار العلماء ومن خيار الخلفاء في الانسان مهما علت مرتبته لأن كان ابنه عبد الملك وكان عبد الملك هذا من أصلح الأولاد كان يحب أباه ويأمر أباه بالمعروف وينهاه عن منكر مع أنه خليفة ولما صارت قضية حسن فدك وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى فيها ما رآه من قبله لأنها منحت لبعض الخلفاء بني أمية فدخل عليه ابن عبد الملك فقال يا أبتاه حصن فدك رده حيث رده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني أنظرني إلى, إلى أن أنام جاء في عز في شدة الظهر قيلولة متعبا منهكا فقال أنظرني حتى أنام فإذا نمت استيقظت فرغت لهذا الشأن فقال أي أبتاه أو تضمن لي أن يحييك الله وتقوم من نومتك فقام رحمه الله فزعا وطار عنه النوم وقال الحمد لله الذي رزقني من ولدي من يذكرني بالله ثم خطى رحمه الله كتابه المشهور الذي عد من حسناته رحمه الله فقد هذا الابن في حياته وتأثر أثرا عظيما وسلي وعزي دخل عليها أحد العلماء الصالحين وحدثه محمد بن كعب القرضي أن رجلا كانت له امرأة جميلة بني إسرائيل كانت له امرأة جميلة يحبها حبا جما وكان هذا الرجل من أعبد بني إسرائيل ثم فقد هذه المرأة التي كان يحبها في جمالها وأدبها وكمالها وحسن حالها فحزن عليها حزنا عظيما وانقطع عن الناس وقفل صومعته فقالت امرأة من بني إسرائيل إني أريده أريد هذا الراهب عندي مسألة لا يحلها إلا هو فقالوا له إن هنا امرأة تقول تريدك في مسألة لا يجيب عنها ولا يحلها إلا أنت فنزل لها من صومعته وقالت أريدك وليس معك أحد فلما دخلت عليه قالت له إن أقواما أعطوني عارية وهذه العارية وانتفعت بها ما شاء الله ثم منهم جاءوا وسألوني إياها وهذه القصة شبيهة بقصة بطلحة رضي الله عنه في الصحيح لكن هذه كانت مشهورة ومحمد بن كعب من بني قريضة من اليهود وكانت مشهورة في بني إسرائيل فقالت له فجاءوا يسألوني هذه العارية فقال رديها إليهم فقالت إنهم أنظروني وأعطوني أمدا طويلا قال هذا أحرى أن ترديها إليهم فقال فقالت له هكذا زوجتك فإن الله خلقك وخلقها وجعلها عارية عندك ثم قبضها فذهب عنه جميع ما يجده من الحزن وتسلى وتعزى قال عمر فذهب عني بعد أن ذكره بهذه القصة قال رحمك الله أذهبت عني ما أجد في نفسي فالعبد المؤمن حينما يحس أن العطايا كلها أن هذه كلها عطايا من الله وان ما عند الله خير وأبقى وأن الله وعد بحسن الخلف فإنه يتسلى ويتعزى وهذا الأمر لا يقتصر على المصائب العظيمة كان السلف الصالح رحمهم الله يسترجعون ولو في الشوكة ولو في الدبوس كالشوكة تضرب طرف القدم يقول انا لله وانا اليه راجعون وكان الرجل منهم إذا انقطع شسع نعله قال انا لله وإنا إليه راجعون يحتسبون عند الله كل صغير وكبير فتحتسب عند الله كل ما يسوءك وكل ما, ي... ما تكره فإذا عشت على هذا الحال عشت حميدا فلا ترى شيئا يصرك إلا حمدت الله ولا ترى شيئا يضرك إلا استرجعت وسألت الله أن يحسن لك الخلف إلا كان لك من الله ما لم يخطر لك على بان ابنوا لعبدي بيتا في الجنة دليل على أن الأعمال الصالحة يكون جزاؤها بالمنازل في الجنات كما وردت بذلك النصوص في كتاب الله وصحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبنى للعبد البيت ويبنى للعبد القصر ولكن شتان بين بيوت تبنى لتهدم وبين بيوت تبنى لتبقى شتان بين بيوت تبنى من الذهب وهي عالية في منازل سامية وبين بيوت لا تلبث قليلا حتى تراها خاوية فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فلا يبقى منها شيء ولكن ما بني في الجنة فهو باق ومن هنا هذا البيت يبنى للعبد فهو بيت غير البيت الذي تعرفه ومسكن غير المسكن الذي تألفه فبيوت الجنة بيوت عظيمة وهذه البيوت فيها من النعيم المقيم والخير العميم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأهلها يتراءون الغرف كما يتراءون الكوكب الغابر في الأفق ومع ذلك لا يتحاسدون ولا يتضاغنون وكم من بيت بناه الإنسان في الدنيا فجاءته مصائب الدنيا من نظر الناس وحسد الحاسدين وغير ذلك من بلايا هذه الدنيا ولكن قصور الجنة ومنازلها تختلف فليس في الجنة إلا الأسماء البيت شيء آخر وإذا كان البيت بأمر ملك الملوك وجبار السماوات والأرض في مصيبة انكسر فيها قلب عبده المؤمن في هذه الدنيا وأحب سبحانه ان يفرحه كما أصابته المساءة في الدنيا وأحب سبحانه الكريم الحليم الرحيم الودود وصف نفسه بأنه ودود لأنه يود عباده بالخير والبر في الدنيا والآخرة فهذا من وده سبحانه لعباده وإلا فالأولاد عطيته وإذا قبضها فهي حكمته أمره وحكمته ومع ذلك يثيب ويحسن الجزاء لكن بشرط الإيمان واحتساب الأجر عند الرحمن قال ابن عبدي بيتا في الجنة وهذا يدل على البشارة بالجنة لمن صبر واحتسب اذا صبر واحتسب أنه يبشر بالجنة وأن له جزاء في الجنة وهذا معناه التابعي رحمه الله بقوله أبشر أبا سنان فقد بشره بما يظهر من الحال إن هو صبر واحتسب الصلاه على الميت تشتمل على صفة مخصوصة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على الجنازة من فروض الكفاية فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين والأصل في وجوبها ولزومها وفرضيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم وهذا أمر صلوا أمر والامر للوجوب فدل على أنه يجب على الحي أن يصلي على الميت ولكن هذا الوجوب كما ذكرنا فرضه كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ورغب الشرع في الصلاة على الميت وحث عليها وحض عليها وبيّن أن من صلى على الميت كان له قيراط وأنه إذا شهد جنازته حتى تدفن كان له قيراطان وهذا يدل على فضل الصلاه على الميت ثم هذه الصلاه فيها خير للمؤمن المصلي كما ذكرنا من كونه يكون له قيراط ويكون فيها ايضا اداء لحق اخيه المسلم وايضا فيه خير للميت لانه اذا صلى عليه أربعون من اهل التوحيد والايمان ويشفعون له الا شفعوا وورد الصفان والثلاث صفوف ولذلك كان بعض الصحابة إذا قل العدد يقسمهم على الصفوف طلبا لهذا الفضل حتى يشفعوا في الميت الصلاه على الميت رحمة من الله عز وجل شرعها لخير للميت ولمن يصلي عليه وتتأكد هذه الصلاة ويتأكد لزومها إذا كان الذي تصلي عليه له حق عليك كالوالدين وذي القرابه ومن له فضل كأهل العلم ونحوهم ممن له بلاء عظيم على الإسلام والمسلمين فهؤلاء الصلاه عليهم آكد ولكن مع هذا كله فإنه يصلى على كل بر وفاجر يصلى على أموات المسلمين برهم وفاجرهم بل إن عصاة المسلمين أحوج إلى صلاتك من مطيعيهم والبعض يحقر من الصلاة على أصحاب المعاصي والذنوب وهذا لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يحتقر الصلاة على الميت برا كان أو فاجرة فقد أفضوا إلى ما عملوا وإذا كان يقول لك إنه عاصم قل له إنه أخوك في الإسلام والعاصي أحوج إلى الدعاء واحوج الى ان تسال الله فإذا فاذا شفعت لاخيك وهو عاصم تسال الله له الرحمه كان اجرك اعظم لانك في هذه الحاله تجد شده حاجه اخيك اليك ولذلك اعظم الناس ثوابا في المسلمين من سد حاجتهم فاذا كانت الحاجه اعظم كان الاجر اعظم ولذلك الارمله لا احد يقوم عليها فاذا سعى عليها الانسان كان اجرها اعظم فاذا كان مذنبا عاصيا وأردت بشفقة الإسلام وشفقة الأخوة أخوة الإسلام أن تصلي عليه أن تترحم عليه وأن تسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه فقد مضى ما مضى وحينئذ إذا فعلت ذلك أعظم الله اجرك وأجزل مثوبتك لكن العلماء قالوا إنه إذا كان الشخص من العصات المتمردين على الله بحيث إذا امتنع أهل الفضل من الصلاة عليهم انزجر زجر الناس وانكفوا شرع أن يتخلف أهل الفضل كما ذكروا ذلك وبينوه في أكثر من موضع هذا في حالة ما إذا كان امتناع الشخص من الصلاة عليه يردع غيره ويزجر غيره ويخوف غيره فهذا غير هذا من باب طلب ما هو أصلح لكن مع هذا لا يمنع أن يستغفر له وأن يترحم عليه في خاصته كما نبه عليه بعض آهل العلم رحمهم الله ومن هنا الصلاة فيها شفاعة ودعاء للميت وترحم عليه وهو يحتاج هذا الدعاء يحتاج هذه الصلاة وقد يكون الإنسان في حال قريب من الله عز وجل وإذا كان قريبا من الله فإن الله عز وجل يقبل شفاعته فاذا سأله اعطاه اذا استعاذ به لنفسه ولغيره اعاده كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لا ابره والصلاه على الميت تستفتح بالتكبير التكبير في الصلاه على الميت وردت فيه صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحها واقواها هذا الذي ثبت في الصحيحين من صلاته على النجاشي أصحم أنه صلى عليه فكبر عليه أربعا كما في الصحيح من حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوما فقال إنه مات اليوم عبد صالح وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام حيث أطلعه الله عز وجل على موت النجاشي والنجاشي في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يكن هناك وسائل يمكن بها معرفة الخبر في حينه ولكن ليعلم الناس وليعلم الخلق عظمة الرب سبحانه وتعالى مع أن هذه الوسائل الموجودة كلها لا تساوي قطرة من عشر معشار العشير من رحمته ومنته على خلقه سبحانه وتعالى فأطلع الله نبيه على أنه مات في ذلك اليوم فأخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فصلى بهم فكبر عليه أربعا وهذا التكبير أربعا هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله أن الأفضل في التكبير على الميت أن يكبر أربعا وبهذا القول قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وزرارة بن أبي أوفا والبراء بن عازب والحسن بن علي بن أبي طالب وأبو هريرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين واختاره الآئمة فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل أن الأفضل أن يكبر على الجنازة أربعا وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي امامه رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ في التكبيره الأولى بفاتحة الكتاب يسرها ولم يجهر بها عليه الصلاة والسلام وأصح القولين أنه يشرع قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت والدليل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الشافعي وغيره من طريق رواه البيهقي وايضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقال لا صلاة وسمى الصلاة على الميت صلاة فقال قوموا قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم وسمى الصلاة على الجنازة صلاة فدل على أنه يشرع في الصلاة على الميت أن يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع أما التكبيرة الثانية فيصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمام المتقدم صلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الثالثة فإنه يدعو فيها للميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك كما في الحديث الصحيح أنعوف بن مالك رضي الله عنه أنه سمع من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو يصلي على الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وفي رواية كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وفي بعضها وزوجة خيرا من زوجته البعض يضعف الوجه هذا في اللغة ويحمله على أنه من الرواية بالمعنى وزوجا خيرا من زوجه وأعذه من عذاب القبر وفي لفظ وقيه عذاب القبر وعذاب النار وعذه من عذاب القبر وقيه عذاب النار قال عوف رضي الله عنه فتمنيت أن عن أكون أنا ذلك الميت ان هذا الدعاء من جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت فيدعو له هذا الأصل في الصلاة على الميت فإذا عجز عن حفظ هذا الدعاء فإنه أقل ما يدعى من حي لميت فيقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وجزيه ولو دعا بأي دعاء آخر لا, لا, لا يحفظ هذا الدعاء ولم يتمكن من حفظه صح أن يدعو بما تيسر له لكن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل والأكمل أن يدعو بهذا الدعاء وفي قوله زوجا خيرا من زوجه يقول أبدله دارا خيرا من داره والدار التي سيبدل هي دار الاخره وهي خير من دار الدنيا ودار الاخره قال بعض العلماء أنها تبدأ بقبض الروح ويعدون البرزخ أواء المراحل الاخره وحينئذ لا إشكال وقوله عليه الصلاة والسلام وأهلا خيرا من أهله المراد به أن يبدل أهلا خيرا من أهل الدنيا وهذا إما خاص وإما عام إن كان على الخصوص فما يكون له من الحور العين وإن كان على العموم فما يكون له من رفقة الصالحين كما قال صلى الله عليه وسلم عند قبض روحه اللهم الرفيق الأعلى فهؤلاء خير الرفيق الأعلى وسأل جوار الله عز وجل وهو خير من جوار أهل الدنيا جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري فالعبد اذا توفي انتقل إلى رحمة الله عز وجل فقال أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه إذا كان رجلا أما إذا كان مرأة فلا يجوز أن يقول وزوجا خيرا من زوجها لأن ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أزواج الدنيا هم أزواج الآخرة ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه غير واحد وبعضهم يقولون حسن أن بعض أمهات المؤمنين وهي أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لأن ابتليت بهذا النساء يا رسول الله المرأة يكون لها أكثر من زوج لمن هي يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام هي لأحسنهم خلقا وهذا يدل على فضل حسن الخلق مع الزوج والأهل فقال عليه الصلاة والسلام هي لأحسنهم خلقا المقصود أن المرأة لا يقال زوجا خيرا من زوجها، إنما يقال عبد لها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأما الرجل فيضاف له وزوجا خيرا من زوجه. هذا الحديث بين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر اربع تكبيرات. مذهب جمهور العلماء على أن هذه الأربع لا ينقص منها، وأنه إذا كبر ثلاثة متعمدا بطلت صلاته. بقول طائفه من ائمه العلم انه لا بد ان يكبر أربعا ولا ينقص عن الاربع فيكبر ثلاثا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه